بسم الله الرحمن الرحيم لن يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمحركين منفكين حتى تكيهم البينة رسول من الله يتلوك فسا مطهرة فيها كجب طيبة فما تفرقون يُصِينُهُ دِينُهُ فَما أَصْبَحَ الْمُصَلَّاتَ مِنْ ذِكْرَةٍ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ قَيِّمَةٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ رَبِّهِمْ بِظُلْمٍ وَنَحْنُ نُحِيطُ بِهِمْ ثُمَّ فَطَرِقِينَ فِيهَا أُولَئِكَ مَشْؤُوبٌ إِنَّ الَّذِينَ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار صالدين فيها أبدا رضي الله عنهم يرمو عنه ذلك المنفش